مفهوم المواطنة في الدولة الإسلامية واهم من يظن أن المواطنين في الدولة الإسلامية لا بد أن يكونوا كلهم مسلمين وواهم من يظن أن حقوق غير المسلمين فيها منتقصة فهاهو النبي صلى الله عليه وسلم القدوة الأسوة الذي يقول للحكام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ها هو يحكم دولة إسلامية ينعم فيها رأس النفاق عبد الله بن سلول كهف اليهود وقاذف عرض النبي ينعم بالأمن والأمان وينعم فيها اليهودي لبيد بن الأعصم كما نعم فيها قبله بن الأشرف وابن أخطب وابن أبي الحقيق قائد يتسامح مع هؤلاء الحاقدين بينما يمنع دخول المؤمن المعذب في الله أبي جندل ابن سهيل الذي يصرخ مستنجدا يا معاشر المسلمين أتردونني إلى أهل الشرك فيفتنونني في ديني فلم يزد صلى الله عليه وسلم على قوله يا أبا جندل اصبر واحتسب فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا إنا عقدنا بيننا وبين القوم صلحا فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه وإنا لن نغدر بهم إذن فالمواطنة في الدولة الإسلامية عقد لا يشمل كل مسلم الأرض بل من وقعت الدولة الإسلامية على منحه تلك الصفة ولو كان كافرا حتى ديات القتيل خطأا تختلف حسب المواطنه. فإن كان القتيل خطأ مؤمنا مواطنا ففيه قوله تعالى ومن قتل مؤمنا الخطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا أما إن كان القتيل خطأ مؤمنا غير مواطن بل ينتمي لدولة عدوة محاربة فلا دية له قال تعالى فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة أما إن كان القتيل خطأا مؤمنا أو كافرا لكنه ينتمي لدولة بينها وبين المسلمين معاهدة ومواثيق فيقول تعالى وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فديه مسلمه الى اهله وتحرير رقبه مؤمنه هنا الكافر القتيل خطأ له دية وهناك المؤمن القتيل خطأ ليس له دية بسبب نوع المواطنة بدأ سريان معاهدة الحديبية فلا عمرة هذا العام لذا لا بد من التحلل من الإحرام والعودة إلى المدينة فهتف صلى الله عليه وسلم قوموا فانحروا ثم احلقوا نظر صلى الله عليه وسلم إلى جنده فوالله ما قام منهم رجل فكررها صلى الله عليه وسلم فلم يقم أحد من الهم والغم والإحباط فكررها صلى الله عليه وسلم فلم يقم أحد أصيب صلى الله عليه وسلم بحزن وهو يرى حالة الذهول بجنده فتوجه نحو خيمته فدخل على مستشارته وزوجته أم سلمة دخل عليها عله يجد لدى هذه العظيمة حلاً